ja, en je hebt je hebt je hebt je Van En ik Ik وَيُسَلِّمُ لَهُ رَسُولُهُ وَيُشْهِدُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Yeah. <laughs> Succesvol zijn. En de ouders hebben het ook I don't know Thank <laughs> I mm can't -hmm. The Lord is the Lord. I'm <laughs> يا الأرضين وَأَنِّي سَأَسْرِي خَيْرَكُمْ وَالْحَيَاةِ We'll <laughs> Gewoon niet te vergeten dat je kan من الغراء أعلم السمين فلن تجدون فتولموا فتولموا قيد إلا قيد وقيدوا فالسحود أجاهكم وأيديكم إلا الله كان أخيرا غفورا فلن ترى Yeah. Mm -hmm. فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الهي لأسل كشاب يا رَبِّ اغْفِرْ لِعِبَادِي zal ik leren het kiezen? ik leren het kiezen? Zal ik leren het kiezen? Zal ik het kiezen? Zal ik leren het ik I'm <laughs> Salom, Salom, Salom, Salom, Salom, Salom, Salom, Salom, Salom, Salom, Salom, Salom, Salom, Salom, Salom, ZANG EN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 We zijn niet meer degenen die we zijn. We zijn niet meer degenen die we لا عليهم ألقتلوا ألوفكم أخرجوا من دياركم أخرجوا من دياركم لا تعريه إلا قيم منهم ولا أمنهم به وَإِذَا لَقُوا۟ de you <laughs> فَقَالَ رَبِّ أَنَّى لَنَقَالَ عَلَيْهِ أَجْلَ الْأَكْثِرِ مِنْهُمْ شَهِيدًا وَلَنْ يَتَرَكَهُمْ فَلَنْ يُنْقَلَّنَ لَكَمْ مِنْهُمْ لَكَمْ مِنْهُمْ لَكَمْ مِنْهُمْ لَكَمْ مِنْهُمْ لَكَمْ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 فآتي في سبيل الله ذاتك اليسر ونفسك وحلظ الله منه أكي الله أنه يكسر بأسا يديك فأي والله أشد فَكَيْفَ <تصفيق> تَكْفُرُونَ <تصفيق> بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ لَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ Ooh. <laughs> Oh, <laughs> oh, فَمَنْ يَلْجِبُ فَصْوَالِ سَهْرٍ مِنْ فَصْوَالِ عِلْمٍ وَكَانَ لَهُ أَمْرًا حَسِينًا وَمَنْ يَقْتُلُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَجَعَلَ إِلَيْهِمْ جَعَلًا سبير الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا من الألقاء إليكم السلام والسمعين فالتغول أرضا الحياة الدنيا فإن جاء الله لغاية كثيرة فهلك كثير Samen met u, de voorzitter, de eerste heer وَكِنَّهُ مِنْ يَعَذَ اللَّهُ مِحِسْمًا وَفَبَّلَ اللَّهُ مِجْعَهِ دِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَبْرَى الْعَبِينَ وَرَجَاتٍ مِنْ هِوَ مَغْفِرَةٍ وَكَانَ اللَّهُ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 رسمت الورى اي ليس ولا سبيل الله ودرك أرضنا عليك في <تصفيق> أن يسعى ومن يخرج من بيسه يادعا الله ورساله كل من يدرك هلموت كل من يدرك هلموت فقد وكان الله غفارا رحيما وإذا دردكم في أرض فبنك عليكم جناح إن تقفروا من الصلاة إن حسن أن يسكنكم الذين كفروا إن ولكافرين كانوا لكم أبوا من نبين Waar is je vriend? Waar wat en wat nu, wat nu, wat nu, wat nu, wat وَإِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ لَيَوْمٌ عَظِيمٌ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّمَا أَمْرُهُ كَمَا أَنزَلَهُ وَيَوْمَئِذٍ نَّذِيرٌ مُّبِينٌ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ إِنَّ اللَّهَ أَذَّلِكَ أَسْرِينَا فَإِذَا قَدَيْسُهُ الصَّلَاةَ فَذْخُرَ اللَّهَ إِنَّاً فَإِذَا قَدَيْسُهُ الصَّلَاةَ فَأَقِيمُ Samen het buitenland in de buurt leven, leven langs de buurt leven langs de buurt leven langs de buurt leven langs de buurt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 You. Mm -hmm. إِذْ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نَادَىٰ رَبَّهُ نَادَىٰ رَبَّهُ نَادَىٰ رَبَّهُ نَادَىٰ رَبَّهُ نَادَىٰ رَبَّهُ نَادَىٰ يا سامي يا سامي يا ليش أنتي سامي يا سامي لا خير كثير في كثيرين جاهلين من أنا ربي صدقتي ألا تأذيني ولا تغنيني سوف نؤسيه إذراً أبوياً ومن من يتوقع سواله من زوج ما تبين له هذا ويأتدى يا سبيل Samen met dezelfde mensen die en in Samen met degene van de من الجنين في <تصفيق> تجري تحت الأنوار، تجري تحت الأنوار يا ايها الذين خرجت بدعوا الناس شيئا يراد من سلاجنا فعليه من, من يشهد يَا رَبِّ يَحْسُنُ كَشْفُ اللَّهُ كَانَ دِيَاءَ يَا رَبِّ كُنْ لِي وَكَانَ وَلِلَّهِ وَلَقَدْ أَسْحَيْنَا الَّذِينَ أَنْكُمْ كِالَهِ مِنْهِ قَبِرْ خَيْرُّ إِلَّا تُسْتَقَنَا وَلَيُّوا تَكْفُرُوا فَيْرِهِ مِنَّ اللَّهِ مَا فِي السَّمَاةِ وَنَاةِ الْأَرْضِ وَكَالَ اللَّهِ مَا فِي الْأَرْضِ وشفا بالله وكيلا إنه وسأ يجهدكم أيها من الله سيأتد آخرين وكان الله على ذلك قضيها وإن كان يريد سواب, سواب الدنيا فإنه الله الدنيا Thank you. فَلَا تَتْعُزَمَاهُ حَسَّى وَخَبَوْتِي حَدِيثٍ غَيْرٍ إِنِّي لَكُمْ بِغَيْثِ وَهُمْ إِنِّي اللَّهَ جَامًا لِمُرَاتِقِينَ وَرِشَاحٍ مِنَكِي جَيَنِينَ مَجَنًا الَّذِينَ يُتْرَجَّسُونَ بِكُمْ ارْجِعْنِي يَا رَبِّ شَهِدْنِي مِنِّي صَلِّ عَلَيَّ النار من مبينة. إِنَّ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا يَصْنَعُ وَلَكِنَّكَ لَا تَرَى إِلَّا قَلِيلًا مِنْ آيَاتِهِ وَتَجِدُ الْعَشْرَةَ مِنْهُ وَلَا تَرَى إِلَّا قَلِيلًا مِنْ آيَاتِهِ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ انتم الذين ادمتم في الليل <تصفيق> واهل الكتاب اين ترد عليه الله جهرا فاخذت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْهُ فَأَذْنَبْتُمْ فَعَادَةٌ حَسَنَةٌ تَصْلِي إِلَيْهَا وَيَقُولُونَ لَئِنْ الله اللَّهُ عَلَيْنَا رِيحًا لَّنَخْرُجَنَّ لَهَا وَلَئِن لَّقِينَا بَحْرًا لَّنَخْسِفَنَّهُ جَزَاءً مَّن كَفَرَ وَيَقُولُونَ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رَجُلًا كَالَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا وما عَلَيْهِ مِن حَدِيثٍ ۗ كَأَنَّهُ وَإِنَّ رَبِّي لَحَدِيثِهِ رَفِيقَكَ الْحَكِيمِ لَرَهِمِ الْجِنِّ عَلَيْهِمْ إِلَّا تابع الله وإله من الذي قريب ويكه وراء مرحوانك يقول عليه السيدا تبغي يريني يريدني و يمني يريدني و يمني يريدني و يَا كَثِيرُ يَا رَبِّ على الله وكيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق وردكم سآمنوا خيرا وكير وإن الله لا دي السماء وآتوا وكان الله علينا حكيرا يا من فيك لا تغيب النور و لا تشوب عيوب من الحب او من المسيح انس ابن مريم ورسوله و كلمه غير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 فالنسيح علم وكان أبداً من يرآم علم وقال أبداً من الله وللملائكة المقراضين ومن يسأل من تفعر اَللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا ربنا هب لي رحمة من فضلك فسهل لي لي يا ترى وهو رجل لم يكذب ولا يكذب قال فلما قال فلما قال فلما قال يا ترى وأين كان إخوته رجالا يَا الله لِلَّهِ لَكُمْ إِنْ شَهِدُوا